بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كُورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار رطلت وإذا العشار رطلت وإذا الوحوش حُفرت وإذا البحار سُجّرت وإذا النفوس زُوجت وإذ النفوس زُوجت وإذ النورودة سُئلت أين الهنبي قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء فشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة عزفت علمتنا السماء أحضرت فلا أبخم بالخنة الجوار الكنس والليل إلى عسعة والصحف إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين